uh So oh, shall yeah. جَعَلَهُ رَبّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ وَيَتَادَى قَالَ كَذَاكَ وَقَدْ وَلَمْ يا يحيى خذ الكتاب لهم وجههم وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من بدنا وذكا وكان تغيا وبرا بوالدي ولن يكن جبارا سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبعث Kell ágbe, vagy kell estégi? Ehde a إليها روحنا فتمثل فتمثل لنا بشرا سميع.